باب ما جاء وحي كل أباد ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم رسلك فرجش ويس وحي باب ما جاء وحي كل أباد في ذكر خاتم صلى الله عليه وسلم ورسولك وبي قال حدا فلا سعيد وغير واحد في حل وحكاف رباً عن عبد الله بن وهب بالبيك ورجل عيورس عن, عن ابن شهاب عن علي بن مالك قال وحيد قال وحوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم النبي فرجشيس ورقم في الضو كصلى اسمه النبي فرجشيس صلى الله عليه وسلم في الضو كصلى اسمه wa qoro usuu afasse fasq ku dhaxdiraa la hawashiy yar mid madaw u aha qof fasq waxa la yiraahaa entireer gudaha ku jirta qalaasha entire waa faslo weyn hanida afsoorida faslo baladabiya wiil وَكَارَ وَحُوَا فَصُّهُمْ فَسْكِيْسُنَ وَإِمْتَعَ إِلَا جُلَهَا فُجِلْقِيْهِ حَمَشِيًّا بِنْبِلُّوَحَ حديث في إمام مسلم صوصر في صيح التربل في جامعه أرمام اللساء رحمه الله تعالى في المجتبى أو في سرره والأحمد في مسنده وأبو الشيخ في أقلاق اللبي في سرره وحديث صحيحة وقال حدثنا قطيبة قال حدثنا أبو عوانة والضاحر معبد الله ليشكروا لله أبو عوانة والضاحر معبد الله ليشكروا لله عقبي بشري علاتي بولة بن عمر عن الله بن عرضا حري عن ابن عمر عم رضي عم عم عم الله وطالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبو سميسي أو من فضة فضك سميسا فكان وصورا يختم به في الظلا ولا يلبس ونحن نجري النبي صلى الله عليه وسلم فرجش جو الحريه في الظلا العيطه صدق الله يقينه أيوك صلا يسمع العيطه نلجو صلى الله عليه وسلم فرجش مخدي يجري كمونه يجري وحاول يقرأ مره حنجر نلجو صلى الله عليه وسلم بعد ذلك العراقي الحراقين رحمه الله تعالى سنة أولئية هيبا فانقش من لفتيسة قرحان نبي قمنا الله عليه وسلم وفي قمنا صلى الله عليه وسلم فانقش من لفتيسة حديث أحمر كنبي صلى الله عليه وسلم بقراني عجب لي قد إيروا ورقا وقدر أداري قسوا حلميني ورقا لشان بديهم يعني وحكى لما أكبران urigaarka oo hawlaya fargashiga iyo khaatumada sadexde iyo qosol isdaba joogso la'aanta hadan ragga iyo haweenka laan sidaba inay fargashi ka sameeyaan wax ka laabo ogolo waxa loo ogniyay waalku hadii uu ka jabo waalku hadii uu jabo meesha ayay raa dabtay inay ku karaan marada nafteeda waxa loo ogniyaa in qof farxad ku والله أقول لي كما في صيح المخاري سينا دقيب وحاولها كمري ترفحنا الله أقوله أما الضوار قمية ذهبك إياه في الضالة للعوانة ليغوية أبن الله يحيد إلا إمام الألبان رحمه الله تعالى أمر أمدرين لكتابه آذاب الزفاف بأمدرين با سأقول ليه حديث الله أفر حديث العرص مكراه إن أفر قبلغت جوابه قبلغت جوابه بعضه هو سوقيه حديث في المنسوخ يا هي اذن اعدنا اضافه الى كرسول الله صلى الله عليه عيبنا بها حديث قاره واو المنسوخ لا لا المنسوخ وبعضه مرفوع صحوه يا باه سده الجمهور قضاء بل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تاي يا يلو التي عوي بم البن الله اضوحو يا ذهب لا لا فرجش ذهب لا خران لكن فرجش في ضل اصلو ديسريا اي سو ديسكو ولا اسكو خلان فدكت الدايان العرامي سلعه وشانه وحليه من قرحان وبركة وحلقه وحلقه وحلقه سيء على مرأه ونقطه وقسم بقليهها الإمام المفادي في الشرح على التربذ سفي عمو شرح اكتافه وقسم بقليهها رحمه الله تعالى وهي حديث الحديث الصحيحة الإمام أحمد باص وفر في مسنده وحديث مرغة صحيحة إمام التربذ رحمه حقا بخوة الرمي لا في جامعه وحديث الرغاز صحيحة بل لكن حديث أثقل في صحيحة كسرية في صحيحة الغربة في صحيحة مصلك حديث الرغاز حاولي أن في صحيحة كسرية أما نفسه معنى جديس حديث كن قوله معنى حقا سوكسرية حيث ويه وبيه قال حدثنا محمود بن رغينا قال حدثنا حفصة بن عمر المحميد نتخل hadiyi mar qas waxaa weeyaan sadigaas dahab iyo ay isku qurxaysay xirato xataa lagu leeyay isla lagu mare misaa barku gaaro wa saar quruuso wareego jakaaba ka bixinayso xilliga isku qurxineysoo misaa ka bixinayso baa ah cilmigu soo khilaafay yihiin khilaafa حديث ay أبي taagan غير saxiihi wa ka bixinayso الآن دوري سينا تقلع بحثي قرئي خلافات قرئي إياه الدللي لنا الإمام الحسيني رحيمه الله تعالى باستعرمه هي مددة في قراءة زكاة الحلية للإله أصلاب عفل وجوب الزكاة الحلية للإله رسالة ما سوصف في عرمي شاوفها فهي عدي أبع رسالة ما بالرئيسية إن شاء الله تعالى يا كتبتك لدى عربنا الشرحين لوحاولي وتلحل ستفى إن شاء الله حب حسنا الخلافين تعالى دوما انت وحماورو ستطولي سبعي ستطولي او سأل رضيه الى اليوم وقال عبد الحسن والسعجي الله مضيلي الوضو بسكية وبيه قال حدثنا محمد بن مرزو ابو عبد الله وفي يدي قال الله حدثنا قال عبد الرحمن القيس يدي انه يا بلاجبه كويلة طيب سقفالي منك عام انت كويلة هين يا انت كويلة قاعد تاكبر هيه او عبد الرحمن والله بتسق هيه هيه عذبه هيه ادياما او مصعب هيه هي الله او كيو تسويده تسويده تسويده تسويده هيه هي هي الله جل وعلا يا احبري الله أولي بقى عادته ما الضوء واحد والله إليك ماذا يقول له أولاك لا أولاك مريضين لا أولاك مريضين محارقة إليها أم المحي ومحي. أم المحي أم المساكينة أسواء الله قريب عليك أم المساكين saynne bin tukhuzeey wa ya lorinzri laakiin dawa la qaboonan iyagu ma saakirtar aad qoodin jirtay adiga waxaad dad ma saakirtar aad qoodisay waxa weeyey meesha oo isku qoraysaa xabaaranto waxa ayna waxa la qaboon kaaga dhigayna way laakiin اسمي ندى بادل على بالسماء وهاي تكلم عليا يا ومع الله يا أيه واي تسعة وعيار شكر ما طينا واحدة شكر تسعة حدثنا محمد بن رزوق أبو الله قال حدثنا رزقة كتير ما حدث وايه <تصفيق> حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن منك باء له سمدي ابو معاوية تصنع صلى الراه وا مصدوق قال اسوده حدثنا هشام عن محمد المصيرين على مريه رضي الله تعالى عنه داره و هو يري حديث يقول محمد الغيلان صلّى الله قال حدثنا محمد الغيلان قال حفص حسي... قال وحير حفص بن عمر بن عرقل الطرافسي قال وحير حدثنا زهير أبو خصيبة أبو خيسمة عن حميد بن حميد طويل عن غارس المارك رضي الله تعالى عنه قال وحير كان وحير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فرجش فيه من فضة تنبه قص الله يستمع فسهو منه فسهو فك قط منه فضل نفس الله يستمع وضح واحد كلاك بحسن معهين إصلاح البله تباه أو واحد آخر توفي صلاة إرو قريب نصر قشقا أي فضة صحيح قريب ما أيقول عادي سطحين قريب إما يتابع الآخر تذهب قريب ماذا فضة مرقس مرقس يسوي يذكر دوري والوكلاء ثانية، إن بصف الدوري والوكلاء ثانية، إن تكلم الدوري والوكلاء بصف، من دولة يزيد عليه صلى الله عليه وسلم إصلاح فصنا عاصلا، هذا غير شرط في لغة صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح حديث صحيح أبو خالد عاصر رواه في جامعه مسائل في السنة أو داود في السنة أحسن في مستجد مساعد الكبرى كبرى، إيه وحول ذلك أبو شيخ النبي وحديث صحيح واي عليه رضي الله عنه إن وكان فسح حبشيا وهو مذنب إن حديث يرخى العفو لما يقيم مرقس حاوي يقول كيهر وناحين اللوكل يه لحد العذب لان الله تعالى في فتح البادية سوَى مشاعر كان يوحى مخالفاً ماذا حيصة ما هو مذنب أما الله ما هو مذنب إما يحمل على تعدد تعدد اللي هو حمارا كنا فرجش قريها كان نصر جشي الدولي وهذا جشي في الدول وهذا جشي في الدول فهذا يقولون قد رقم في وكان حمشي ومده بذاته وقع يحيه من بلاد أرض الحلشة لقصر أي أيها ابو نويه وإما ابواني يلاهبوا ليه الشيخ رحمه الله تعالى فسكيسوا استغروا التنبيد إصدار خالنا أرض الحلشة وقالي قلو وكان حبشيا بدره لمغه ودا اللي رحمه الله ذا ارض الحاشر لو تبي ساد قباله بعنه ايا كونو الباري رحمه الله تعالى و حدث قال حدثنا سراء بن قال حدثنا معنص قال حدثنا به ثوبان بن محمد رحمه الله تعالى ور في ابن ابن من ابرو دعامه وعيه على إسماره رضي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يخويري لما أراد رسول الله الخضر رسولك الله صلى الله عليه وسلم أن يقتب إلي وقرأينا العجبي عجل خوير وقرأ قيل الله وحل بيلي العجب عجله لا يقبلون ما يقبلون إلا كتابا عليه صلى الله عليه وسلم فأصدق فرقشي من الصميتي كأنه يحب هذا أنظر إلى فيرويق إلى بياضه فرقشي لعدام كيسي كيفي كفيته كدره هديث كبيرا قمت بكتل معي اللغة منك فرقشي من الصميتي صلى الله عليه رحمه الله تعالى وفيما بياره أدوى حديثكم وحديث وهي قال البخاري في صحيح إمام كتل معي ويساورنا يغل وحولا في الصلاة ما الذي تصوره من المستعاف في الطبقات الكبرى أيه تصوره رحمة الله تعالى. وبي قال حدثنا محمد ريحيا قال حدثنا حاول عبد الله إلى مشاري قال حدثني أبي أبوه إبراهيم عبد الله الفقيه عن سماكة عن عرس بن مارك الله تعالى عنه قال وسر نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي فرجش نيسى واحق قرناه حوها محمد صبر وحالصبره ورسول صبر وحالصبره والله صبر وحالصبره محمد رسول الله إله وانا كاملا إن دعسى الصدح سوربالا قرى إيه إن دعسى الصدق الله أول ذلك أسألنا نعم بوتو أكيدنا يقول سيب <تصفيق> الجباس الله عليه وسلم ملكو السوري جلية هو صحيح بوخاري وصوروي هو صحيح يبو كو سووروي تيريدي في جامعي وكذلك ريكا عليه باب ابو في خلق النبي وحديث صحيح هذا والسيدي وخر وخصون صحيح غريب ولدار الحديث هو صحيح وياه كانوا سؤال لق شخات الرسول صلى الله عليه وسلم اضافه دي بالون غير لا لا دياي الرسول صلى الله عليه وسلم فرق شييسه و فقر كو محمد الصبر وهل صبره ورسوله صلى الله عليه وسلم وفيه قال حدثنا نصر بن عي الجهض بي أبو عرض في بيسر قال حدثنا نوح بن قيس عن خالي بن قيس أم تات عن أسمارك رضي الله تعالى عنه ونبي صلى الله عليه وسلم كتبوا قرية كسرة كسروا قرية وقيسر يولى الجاشي كسروا بحلي البقر كسوق في فارس شير ويهي والهرجو بيهي صحبا يوا قيصر قيصر قيصر, قيصر لما نعبو لهذا ما حسوسني وابقر كسر ورهومانك وإسكاله يهين يا رهوم أيها الحلوية قال لا محي قيصر والنجاشي حما النجاش بالهرجو بيهي يسألوا وابقر كسر وحاويان توبياكو إليه يهين وكسر هذا فقير له الحلوية إنهم يقول الله يقبلون رمضان إلا بخاتم خاتمه يعني وصاغر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطر فرقش وصدق عليه حلقته وردي سوحوها فضة فضة ولقش فيه حنفر الحقري محمد رسول الله بقنا حمر حديث واصحي حمام صلبه في سيحي قصة ورحمه وايان حديث ورحمه عليها هيان حدث صوت الماملي وفيه قال حدثنا سعر منصور قال حدثنا عامر والحجاج من المنهال سيخوه على ضعيف يا إسراء ضعف جيسون قصوان سيدر حضر حجاج من المنهال وحويا ضعف جيسون قصوان سيدر غير الهمام علم الجريج همام الميحيى العوذ يبال إلهة علم وعبد الملك وعبد العزيز المجريج للإلسراء والنسبة لجده عبد الملك بن عبد العزيز بن زور إلى عن الزهري محو الشهاب زوري عن قاسم بن مالك رضي الله تعالى عنه أي قالوا الحلال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الحياة دخل خلاص ريوم ورخو قريض نزع خاتم وفرج شريط سيفه ذي صوحة بعض خص ولي ما بتسواني في جامع وكسوره وي القصر الحرس صنغره وكذلك أبو داود في سنن ابي داود في سننه قول كذلك في سنن واحد داود واخر شي في سننه والبيهقي في سنن تبره حديث مروا حديث صحيح بل أبو داود لا في قول المنكر ويا حافظ الأيبان لو ترعى صحيح عند تقرير هذا الحديث في الشمائل وفي سنن ابي داود في تخريجه لا لو كذا صحيح هي لا في حديثه سريحه بطريقه اخرى وفي حديثه اما بهذا السرد يروح بعض في سريحه وايه ولا سريحه اكثر لما قال يوخ كسو دفن وتعالى نلقي ما يوخ ولا سيدهن لايه قادر تيوسير صدا وحاي لاي ماغو بون حول قلبه تاريخت أي الضمر قي وحي سائريا، طلافاً كم؟ ليش عشان هذا القرآن يسوى إذا لا يا قرآن؟ علاه قرآن، أذكار، دعاء، أي حاجة الله قريب، مريج صل الله عليه وسلم يا الله أكبر تكتاب رغاق هو رسولي يلقشك يا مراهد ديك هو قول قبر الله وخريس لحي وقفين الله بحاجة وقشك جديدك يا رجل فكر وكما حدث سهن يساء علم يؤبر يسا. شرفه في الصمة أبقى سكهلا شوء عيرا له عيان سؤال وحظا هنا استمرار كيف يوم يا waa xumo ma كتاب iska kitab quraala farqasho لا iseebi laa qorqadi dilu way baani dilnaadi way soo iyo wax la jira garan waxa la jira garan xal xawaasoonte qadso ee jira 4 qadi qadso oo soo ku fiya hadaw المميجة صلى الله عليه وسلم فارجشي أنه يسكد الحمري حجامة محمد الرسول يا كياب الله جناحه يسكد نحظه جناحه يكياب الله الله عيسوك اكواب اكواب اهي جناحه يكياب الله حضره يسكد الدعم وقوه عنكوه والله الاخرين كان ريويا قد يجيب مركب محيك يد وقتها يماروك شعشد وقوه يجيب اجدعك عجل دولت ولذلك أمور قل ذكر إياه وح وحديره فكرية هاي أما معه ورقد فكرية ورقد سحر القرآن أما القرآن غلطان إيش كذي يعني هل أقول لا كثير مقبل يجيهم والله ما يشرحنا مولى جسوع قرآن مفروض هذا مولى يا هذا جسوع صار مغران مغران هداك اللي دميم مغران واحد جرب يلا خلاك عندي هذي صار له صديق قلبه قرابة مسك حلو جرب القضية إيه حضور الحين آه حضور شعشدة يالله الأرض كليه وحاول يقراك الأرض كليه حضور دوسه للياله لقفظ ولا ما laakiin xadiid gudahaa ku jira marka waxa weeyaan furta ee gudaha gasho ansul taaban kaleysaa taas waxa uu yahay Allahu haa hada wana waxa uu u gudbiyo gudaha waxaan ka baa و ح.. قال بركه ارن تاس هل لا دي سونا ود قال حدث راشد المنصور الله بن نذر قال حدث روي الله الاضر الله عن نور قال وحيري الله صلى الله عليه وسلم فجلس يقول فكان في يديه كتاب و في يديه عمر في يديه ذكر و عمر عمر فبكارفه في يد إسمال حتى وقع لا وضع في بئر أريسا عرف يحول في أريسا لقشو وح أرسله حلو تريه ومية يهودي هبها ومية يهودي أه فبالعيسى أرسل الأردنري لي أحمد ريحه زابل رحمه الله وتعالى ببكاف ااا من اليهودي عرف يسيا يالون السبيل حتى وقع الى فن عبدالعريسة نقصه حقوق الوضع محمد بن رسول الله وعلى استمده خلافة عسلام العفال أيها مرة ناشا أقول عايز وحان صوت المامي بالقويد الى الاريب رفع صحاوية ضمن دوال السحن الخلافة عفو المثألة ومثألة خلافية ويئة لقسموها تقترب بعضه العلم لحياة قبواه حرام لنا قبواه بقتها عادي وملاعيش كطع لي شانت ريالي وطنق ريالي سيسبة غاليب وحرام بعضها العملية خضاء مسألة دوني سيئة الكتر عظل قال لنا ابن رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يمسألة تفعلها وفاقة اياه خضاء مسألة حديث على المرأة الحاكم أبو عبد الله اللي يسابره وصوره في كتابه المستدد على السياحيق وكذلك من حباه في صحيح تحدث كأسي وخرية عبر بن الخطاب أيامها سحاولي من بقراعي وحكو تنعي وكل هيسي فالقاشي مرقة سحاولي ينذهب وقات ko garad jooga waxa lagu jira kala ka waraab farqashiga durwataay uurii sanalada ka sii durba kanaaba kalti durba waay ilaa nabiga sallallahu alayhi wasallam baa saadartid بعض ahil qalbi waahay qaban oo malayn xiran karaa islaam xiran saadartid weeliyi hadii ka si xadiisi baa weeri in suugnay aduu yahay dad jiraa wax uga ee wa haye xaaladda hadda daada 20 20 bilood ka hor 20 wuxuu jeedaa walba xafal lawaatar ma doon doqo raaxadna marka arki marka waaqi waayo u hoota iskaalno gudna isla holsoo taasi caaso subax xalaya marka waxa weeyo mas'alo aadna isbuuha iyo dad badad قال له قام كففته بلا اي سيرف وي بحاله يا اه بحاله يا طلب يا غول لا غول لا صحابه السوسي يقول لي وله البارح و هي غول لا وتا دلاشي و كا دي و خنا وجي دا خا ويبي كبا ديك ها ما وايمش يا غول لا أضرب حرتي وياه. نعم. واجي. هذا مخاطب. نعم. إيه را. رو... نعم. كي. على هذا <تصفيق> يمكن. كرر ده وياه ينكر على الله أن ما صدق. هي... وين وبحال وراح بحلك بفكرة سيا، في العقبة، ااا إنشاء سيا، يا، والله أصلاً، آه، أنا جاوب ولا لا مير، لا هير كيف عمر؟ إلى نقوم عمر؟ ما الله. وحين نرفع احتياس الرئيس أنا أصلي والنسائلانية إذا على عمر. بعض ما قال يوم في بداية صفتمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حجم وفرجش وحليد. تخطتم قدمانا حجا با كحلم صلى الله عليه وسلم في الغشيه ويا قال احد محمد بن معسكر البغدادي وعبد الله بن عبدالرحمن قال وحيدا عبد الله بن عبدالرحمن الدوريني رحمه الله في دياش قال وحيدا اخبرنا مطاع اذا الله يقاما عليه ما قصه العين ام, أم تامه يا او تام شيخ قال وحيد الاخبرنا يحيى بن حسان بن اول يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شنين عبد الله بن النمر عن ابراهيم بن عبد الله بن خليل العلوي عن علي بن طالب رضي الله عنه وعن لويس بن سلام كانوا هو الباسون كخده فاطمه قرده شديس في يده منتو كخده لنبينا صلى الله عليه وسلم حديثه السلمي محمد بن السهل ابن عسكر البغدادي البخاري واثقه حافظ ومن وين اوثقه وانا البخاري اريدها يا سيدي محمد بن سالم العاشر البغدادي البخاري قال علي ابو البخاري قال ثقه حافظ وياد وحاتزيه تهذيب الكمال للامام المزي رحمه الله تعالى جلل كشنه الله ذات السند عم منك ترجوني سوء عبد وايه منك كانت تحيى عبد الله و عبد الله الحالب من ثقن وثقة من حفاد الدين و كبير منك كان يحيى بن حسان و يقامه يحيى النحسان اليمنى البكري في يدي سوء حليقى ما أبو زكريا البسري والإلهة وثقة حافظة تهدي بلك بالغاية اليدونتا مدلك صدًّا إيه كوبا كيبًّا فإن شاء الله تعالى وحافظهن إذنك سمسيكي عبد وأماني عندما كنت سليمان ابن الضلال سليمان ابن الضلال إستداما كن يديس أبو محمد التيمي والدها أما التيمي سليمان ابن الضلال التيمي كن يديسنا أبو محمد المدني وثقة حافظ وانظر في تهذيب الكمال مجلك كأي تظنات، ونخش أن لا يستميت السنة واساسه، ملِي عليه وسلم فرجشيو وكل حندره، هل كي ملِي عليه وسلم فرجشيو وكل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث واضح ابو داود ابن حبان ابن مسائي حصوصاري مسائ في الصلاة الكبرى وين يتنامو حصوصاري، وكذلك وحصوصاري الإمام ابن حبان في صحيحه. وحديث مرة صحيحة على شرط البخاري ومصري وقال حدثنا محمد اليحيا قال حدثنا أحمد بن صالح المسري وفي شئ ماء بخاري حاول. لشيء ماء بخاري وفي ماء بخاري لها وشيخ ابتني بي وشيخ ماء الذي يتحالي كما عما ذدود مجلس كاتقان بهز ماء بخاري ليسوي ذدود مجلس كاتقان اا و ادى للسلوك الصحابي سيدي امام المستائي هو حول وجهتين للسلوك الصحابي يركز على قدره و قد اقرانت سفي عن غدله سبب والتحلي بالاداب الاخلاقيه فصف اي صف في عن مساله وغدله دعوه الصحابه الى مع ذلك حضنا شيء اسكو إيه دير و خلاف كونه معيشه كثيره يمكن بالسبق وكيل يا مرقصوا الصوّر ضو لحقها بخاري كصي الكلية وادو أمي العسيمي يا الباني مع سريرته بسم الله الرحمن الرحيم كوكا لسنا وكوكه اللقاء بكيرية يا, يا حضنا العسيمي بالودي الباني بدل حين ومرجي بالكار الرساله الله وامينكاس إما لا يعرف في الباني هم في الباني عقب وإما الله يعرس في إتجه إتجه من قريب wa soo galay oo soo qaadanaya aqilullahu ma annilla aw alakum aw saddu makana ladhi saddu bayn iduka qadwa macees فقولوا عيني أم عانت الجودية السمينة أم البنات وقعت قفا استجو حأقي رئي إنه محدث فقيها مثيليا حتى ضبش عرابة قهي حتى كسره الديناء وحي منك أجو أجوسيف وريما وحي ريم فقيهم برهين ومحدث مثيله فلوحك ملك الله فوائل لا غيره واحد محدث منه فتيمة مثلا أنا دي اختيارات الفقهيه للالباني ابي جيس المقدمه و فارق ولكن انت وانت واخا ودا حضره مصاري كوفس و استشفاعيه عينيه واجب الالباني وشاخص انت وكادي قال ليش شيخ وحوي ما هذا واجبكم ايه ابونا الشيخ جدي من خايف تقول خايف تقول بحاجه او لا تقول شيء قسمين لا تقسمينه هو أقل لا تقسمه بأناه في سواه وجدته هذا بعض فيه كمتي ليك لو حييجي سألوا أحمد أحمد أبو في الجواز سييجي مثيل ولا فواتيل لكنه قام في الواد بيهن شيخ الشريعة الإسلامية تأييده وحاول أن يقذره كعب أنا قلت عنه عشرين دليل بالله في الآية وسط التأكيدات عيد حديث كريه أو قال حتى علمه كمتي بالله يا. عشرين دليل بل عسل المؤمنة فاسبطوكي مستقاشا لقرأ إلي واجسها قال بقل سؤال صيئهما جل عراسل وهي قص عمس وهي المرسل وفيه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا نصالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهبي. عبد الله بن وهبي القرشي البصري وصاحبه إيمان المالك وياه ها عين الصليان بن عن شريك بن عبد الله بن النبر ونحو حديثه كله معنى وذي قال حدثنا حد حدثنا يزيد بن مز... هارون يزيد بن الإيري عن حماد بن سلامة قال روى عن ابي الراس الغاشي عن رضيه تقطم في يميني منتيش صفر غشيه فخرنيا وسالت عن ذلك شارون فقال ابو شونه راوي عبد الله بن جعفر قال تخطى يمينه من السيشن سو كخرنيا وقال عبد الله بن جعفر الخيري كان رسول الله صلى جعفر من ابن بالطويه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطم ان في كفر دشه و في يمينه من فيشاء حديث هو صحيح اما السند فهو حجاج ايا شيخ صوراي و قال حدثنا يحيى ليس في السند عفوا كهربو في سوء واصيح كبمبه سو سوكو قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا حضره المغير قال حدثنا ابراهيم قبل وكذا ضعيف الشائع على وداهين مفضلي واني كانه بحديث ابو موسى او كندي سلاي دا عي. عن عبد الله بن محمد عقيل عن عبد الله بن جعفر بل وما سطور الى بعضنا عليه انه, كانوا أنه صلى الله عليه كان حيث خطب في يومه ليتم سكنه خضه فغشيا ادو حول طريق المساف من كل الى إبراهيم افضل ابي اسحاق المدني من كاسوا وحويا ابو اسحاق المدني لا ومن ضعيفة من ضعيف بل المحجر على رحمه الله تعالى هدي في تغريب التهذيب مصروق ويا بندر لو طوليت وايف يا رحمه الله تعالى لكن بعضهم علماء بربطه مصادعيه يحيى على من الله ايام تابعه ابو الشيخ الشيخ في خلاف النبي فلك ايو حكوا على كم طابعا حواش من من يا ka oo mutaalaaynaa inuu la simay ama uu ka yadday difsar ee samaha haduu kala leeysto ka war waxna mar qab kabi kara faqdu shee la yiri hadaba kama ka baranba faam wax qulula barka waxa ay wadacda ahadiisud duziyami daa ka ka sidda ramu yahay inuu ala la oo mutaalaaynaa la leeyahay isadaba waa tamaare uu qabsaday oo yiri waxa uu leeyahay waxba waa da'ifan bal igasi ilaahay ilahay warhoobe ahadiisa goor mu tashjirko u yimane tafsiir goor baadameene iska dayo ahadise nadi ka soo qanaayo tashjir kisiba leen yar taa wanaagsannimde warxir kaashidii taa sheedii tafsiir goor tashjir wala yakayoo riyag markeeyna jidun buu hadiis inta culuubku waa إنه ضعيفة رجوة خفية هاي قالوا كان ما ركضت منشوا حاوية أمصي يا كل ده وقتها يا ضروه حاوية عن الحديثة سعد جاءه من مرة سحاني سوي لكن علي ما مرة سحاني جريء إذا مرة سحويه التغريب والتهديد ما حد عزيزه كملا تغريب تغذينكما من ضغام امام العراقي في الفيهته السر الهاوي وشرع وفرع الجرح لصون المله وحلول دييهي جرحه الى قاعه ثالث ثول المله دينس اللغداريو واسلاشه لو عندنا صدمه سوينا وهذا هذا شبح كسر حق ومتسهيل داخلي و حديث مرص حديث شهر غواشلاس لكن ما تليق اصولها ما تليق واصحيح سوق وكونه قريه بما قبل هو حديث كوره صحيح يورها ayaa weeyaan في اسناده وضعيفين ولكن هو خاوسو ترما ماي فلان كان ضعيف لو ضعيف ومقدو شنو دالنا انه مخي هي مرتبينه ضعيفه ليه هي مرتبه سفيان لازمته الا في بعض رحله واسو الرجال قرينا سو شقني وذي قال حدثنا ابو خطاب جير من يحيى قال حدثنا عبد الله بن استفسر هذا عبد بن وما هو سود هو من المينوع ان الداود القضاح تجمع القصة المتروك على عسقلان رحمه الله تعالى وقتل في تغرين التهديد ينبع لقيتهم يا شيخ انا شيخ انا اه قاس اه اه من الليله هو حرام بن عثمان يا مصالعين يصلك الله ستوره يا أبو الشيخي غير كما سور له يا أبان لو حكوش يا قافي مختصر الشمائل لكن في رسلا حرام بن عثمان كلفت يسا أياه إن بدل حي لاهي قلت أساني داود القديدري لا لا رمي يب تشيء قل يسا وشيء الليل على قرأي إلام شافعنا وقل حرام آن وعلي رواية حرامي حرامي يا إمام شلعي علي رواية حرامي منك حرام من كه حرامي أسملي إذا إلا هو رواح حرامي ترى حكير الواحد يجلس ما ك يجلس اللي يقولي جيبة وااا بلفير صراح حطبين نجائر عروضه بلفير من هدي الشيء اللي ما له من خوارج iyunshi iyo lawsa deeshu qoska qabwan iyo dadani kaar waxay gaadho culmo si awood dheer ay qanamayso و المستترين الجلاد مجانا أو حاول يوم فكر كتائب صنو منا نقل عيشنا رصادره تجوعيان كمان الله يهري سكر ميسين ولا كاتب قارب قاس حاول النبي عليه الصلاة والسلام كتير يعني كتاب فيس على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يصب أصحابه باركا صبها بايسي هكذا مرقوا باريس و باركا صح معها فهذا قد يكونوا قد يرئوا باركا استلام إدلاقه معها استثباع للجل الله و ربنا يرى استثباع للجل الله و حولها من جميع عائشة و طالحة و الزبير لله عائشة و مهات و مهنوية زبير من عوامه النبي قد معها من عشر المشرين بالجل مكمدها و كذلك طالحة بن عيد لعشر المشرين بالجل مكمدها إلهي عاسيم و مقبل الله يا، ولا يبو. سأبقيه في صفربلا ماله. تعال. ستجيء سواح كبيرة على تحذير احباط التحذير من سنة والجماعة الأخيرة. أبغى تلاه السنة الله عليه. أنا السنة لسه ما جيت فيها. ما كبر. كذلك بلاغات كل شيء في كتاب في السنة وكذلك كتب السنة وكذلك بعض كتب الفضائح الوهابية. أنا سيفعى مضاعف عليه. لما جلس وصل يا سياسية. والوهابية لا أسكفي لأنه سيئ ودي سواء أنك أما غيره لا أصابه وهاي ما كأم وعقلية كدو سؤالة دحاوية يا شرحان عقلية دحاوية شرحان أسكفي لي من أحده هو عقلية دحاوية من خرافية أو عقلية دحاوية وطبع تبا بلسين عملا يهرون عشر حين كل حالة وحنكوه ورأى إيماني لي وحي آل أنا يحديث كملي يسال الله عليه السلام إلى اليوم اليوم بخاري صارها وصحيح إنسا كوريا صارت كانت محك مدهم وحوكري على استغلال مالي الدفاعي صلى الله عليه وسلم كذب وحاش شخص يسحق من رهيم الراعي هو يبتره أقولي صا ص يقولي صا صا كوريا بذكره وحوكري بام ثاني كذي ساعده صاعمه وغرزة واحد بان وغرز ضايو وري النبي كذب وري لو تود با دوله و ادلل و احاول جيدي لسا و اكونوا يستاجم لمنه يا اكو يدى الى يا في عصره وفي عصره وفي كل عصر يدى الى فانقرة و كاله انا كلنا حلوة حكوة بها ائمنا و حكوه قفنا اذيكا حداد الى الابت الستفد و نسو و اداد سبحانه وتعالى و هذا قرون قلوله مفضله صلى اثر تا ما هم أبو حنيفة ماري و شاتي أحمد صدح ذي قرني إلهي سبحانه وتعالى و أماني إيمانه و أماني سواء كبيرنا هذه الأرصة الثلاثة سنة, سنة حقه عوكع و الدماغة عوكع الشيخ طوالع ذا مطبوعة يتابعة من أيام من الله حنكوض عبركة مجرد كأشي عبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ويا قال حدثنا محمد بن سعيد الغازي قال حدثنا الزيللي النبي حازي إثم أبي حازي عن محمد بن شعرا عن, عن الصوت بن عبد الله قال رسولنا عن بعض أصحابه تقتمن فيه منه ميزتيسكي وحاول يسحده الله يفرجشجه ولا إخاله أمما لينه إلا قارئ الجد ميانة هي أرضاية صوت بن عبد الله الجوفور ولا إخاله عبد الله الباصر أمرايمه إلا قارئ الجد ميانة كانت السلوية عصانا يتخطم في أميني وحامل كله لعباني العباسة وفرقشي قميل سبحانين وحامل ملاينا يا عباسة إللئي يري, يري. فرقشي قميل بيساء صالة ميلي سبحانين حد انتم شايفوا حصا من ذاته وعليه نفسه عمر ووديه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عصم ابن عبي عمر قال حدثنا سفيان ابن من نوعيان عن ومحيانه إليه برقاد الله عبدالعبي الله يقول لسعد عليهم بلموسى المولى اللي أورى ونعلم رضي الله صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتخل وصل لسخاته وفرقشه من فبا فين فبا وزعل فصوا وفسسوا وفس كف على صحيرة أقررسوا في قريبا أقررسوا وَنَقَصَهُ كَرَي فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَقَرَي وَقَالَهَا وَهُوَ يُدِيْدُ أَنْ يَنْغُشَّ أَحَدٌ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنَّهُ قَبْلَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَيُدِيْدُ آه وَهُوَ وَهُوَ يَسُونُ فِي الْغَشِّ الَّذِي هُوَ فَقَطْ قَدْ عَيَّنَ الْمُعَاقِيقِ مُعَاقِيقِ كَذَاعِي فِي ذِكْرِ أَرِيسَا وَعَادَ كُنْتُ نِنْكُ كَذَاعِي فِي الْغَشِّ فِي ذِكْرِ حديث المرحص تحول عليا مسلم في سعيد صور عليا أبو داود في سننه المسائي في سنه وحوايا لما يلف مصورين المسائي في سنه خمرة وفي المجتبى ينصور رحمي عليا من بعد في سنن بخاري في خاطئ أفعاله كتاب كاف عنكم بها كتاب شه كتاب وين معه شمال كم كبير يا حديثان خير بريه وحجة لكن حد الجرم يولدهي وكتاب مهيب صاحب سي وائل انا قصه انا مره وذكر ابوLambda انا اذكند وذي وخدم الى الله تعالى وقري دايبو البخاري كتاب اسقو دول فريتينا دي وحسنا ما همم كتاب لي صح اهي قال حدثنا قال حدثنا حافظ من عن, جافر. عن عن جعفر بن محمد، عن أبيه طارق الحويري، صار الحسن وحسن وحورها، حسن الحسين، حسن عليه والحسين، كل واحدة، في صاره ما بيحروا كل واحدة عليهم. في رسول الله، محل رجل عنيم. حسن الحسين وغلوا حيث غين؟ أين إسكح رانين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكيد بعيد. في آخر حياته هنا ما بقول حقي صلى الله عليه وسلم حديث يسول عليه كان يتفطر في يمينه ثم حوله إلى ساله حديث قلته واضعين في حجر قلبك قالوا من سفوا عجلة كذا موب أدري حديث لكن أفضل حامب أصلا في النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إنه بيحق لي حسن في مركة حديثة حديثة يا حسين يا يا سال يا ضيع مرقع حديث أحاديث أهرق من مدرتها اللهم اعنا إياه الله يقول جمعية معناها أقول أحسن لما لأ معناها معناه كلها الحمقان هي جواز الأمرين لما لأ أرضوه بالله يجي. جواز الأمرين لما أرضوه بالله من التأي يبيح الله الله لكن وحكتني فيه عن موضعنا لما انتهى يبيح الله وحده لكن من سأصل بنا من التواسي يصلي بنا لكن وان هو وحده وحده أبدا سأعطى الكلام المية ثم وحده مركح ợو اس 약 معي وnın gy comen لكنك самые معي Broadly إلينا дے I yk yk sell بي احل وحده Just call me Access wir james Since show you live, you can do all my house Like I have a اي اوكا كريساقه ما خير باش ها خير waa gureysanada jinteed oo i qabasho mooyid. Anta iska caalin la yaan iyo qaaneyo. Waa aad aaniga, hada muddo cad xubka kora. Labo god ciidii baanku u leeyahay maasi dal hawl iyo xaqan islaamiga ma u soo ka ciibaysho ku daabadeen ee diin ma ay diin yaa barna ya waaya musta ana u deftaba ma isnaa jukta ma hisimo de jiru waxa cidaya ba ma buug walaa لا كيف بيتري واسلام صانوا عشان بعيسى وحوى يامو إله من كائن بسماء يسنا نفخر عشان قولنا هذا إله ما هي وحاول ورسول إسياضونا جد يا وحوى نور نور نور عزو وحوسيو والنفسيو والنفسيو والنمر مركي أنجاري كده يدونه وبيت سلام عليه بشار لكن دينه هو اللي دينه آه شوف أرضى مع بعض لاكم دي دوك وليدو برغم انهم ديروا سما انغاصوهم برك دو دنجل واحد كذب حتى في بعضهم قوة حتى انت يوم المسلمين ها من قران حستون بالدير كو حتى مشروع بشير قالو رنجلو كلمه تقنات بشير قال كاس مال بالصام و افريشن عدد سو هيرع ندخل فيها سوق يغاري ويا ay raaqo waxa uu ku guuliyay markuu ku dhiisay xisbi Ilaahay uu ku qornanayaa iyada wax nolay Ilaahay yaa wax dilay Ilaahay wuxuu yahay multaqor bas bi idin ku waraa aniga ayuu quraanka go'aanta يا ووأروح إلى حد يسكتي من، تروح والنقص اللي يطلع، مروح أنا نفسي إلى هاي. أيا ما شك عبوي، تروح غسال كل إشي. لا إله سبحانه وتعطى، تطواله وطواله عرقي وحويان جريه وضريه وحولين كل إشي كه وحلي الجميع منه إيه. طبعا وعول إلى وطاعي غما. ما ين وطاع منه إيه منه إيه الحمق السارج. كه على كل حال مرك وكدوري صبح ما عرض ووحيده إذا كنت ضابع أنا وقدي عن الحق مين درباحدة اللي قاصر درباحدة هاي. هاي. هاي. اللي هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. Voihin se kun